جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربها بسم الله الرحمن الرحيم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 فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالثور يقضحا فالموريات قضحا فالموريات قضحا تأكلن أجنين قع سوى سقنا به جمع إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب قير لشديد أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا ضُعِفَ فِي الْخُبُورِ